تزود من احاديث الرسول اياته على بلد القبول تزود من احاديث الرسول وصاياته مصابيح اضاءت وفي انوارها سر وصول أي اتاك الهدى من رب البرايا ف أ ح س ن في الفعال وفي النوالات اتاك الهدى من رب البرايا ل لله ح نحمده د ونستعينه ونستغفره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 اخواني أ خ و ا ت ي موضوع ا ل ل ي ل ة إ ن شاء الله سيكون موضوعا عن مشاكل ا ل أ س ر ة ا ل م س ل م ة والحلول ا ل م ق ت ر ح ة ل ت ل ك المشاكل وذلك وذلك ل أ ن ا ل أ س ر ا ل م س ل م إخواني أخواتي مستهدفه اليوم في ع ا ل م ا ل إ س ل ا م ل أ ن ه لا يخفى عليكم أ ن الصهاينه والصليبيين في العالم يقصدون تشتيت شمل ا ل أ م ة ويقصدون القضاء على وحدتها وعلى جمع شملها وعلى ر ص صفوفها ويحسدونها على ما هي عليه في مجال ا ل أ س ر ة و إ ن كانت ا ل أ م ة تعيش تخلفا وضعفا و ت ب ع ي ة وجهلا وأزمات و س ي ا س ي ة و ا ج ت م ا ع ي ة ومع ذلك يريدون القضاء على ا ل أ م ة ب ا ل م ر ة وهم يعلمون أ ن السر في و ح د ة المسلمين هو و ح د ة ا ل أ س ر ة ويعلمون ب أ ن ا ل أ س ر ة هي و ح د ة بناء المجتمع و ا ل أ م ة هي اللبنه التي بهت ب ن ى المجتمعات العصار لبنات بهت ب ن ى ا ل أ م ه ا ل أ س ر ة ت ب د أ بالفرض الفرض هو و ح د ة بناء ا ل ا س ر ة و ا ل أ س ر ه و ح د ة بناء المجتمع والمجتمع و ح د ة بناء ا ل أ م ه لا يبغي ا ل أ م ة تصلح تصلح ا ل أ ف ر ا د ولما تصلح ا ل أ ف ر ا د تصلح بهم ا ل أ س ر ولما تصلح ا ل أ س ر يصلح بها المجتمع المجتمعات ا ل ا س ل ا م ي ة ولما تصلح المجتمعات ا ل إ س ل ا م ي ة تصلح ا ل أ م ة وبغير هذا لا إ ص ل ا ح هذه ا ل ا م ة إ ذ ا الغرب ا ل آ ن يركز على ا ل أ ف ر ا د وفي نفس الوقت على ا ل أ س ر ل ن ح ت م الحرب ا ل ع ا ل م ي ة ا ل ق ا ئ م ة على ا ل أ ح ك ا م ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل م ت ع ل ق ة ب ا ل أ س ر ة تلاحظنا أ ن ه ا حرب شعوان والقصد منها هو الفصل بين ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة و ا ل أ س ر المسلمه ة القصد و أن تصبح الأسرة أصلا عن القرآن تصبح تؤسس تؤسس بعيدا والسنة مهدومة أصلاً تؤسس على شفاء ظرف هاره ا ل ق ا ئ م ة و ا ل م و ح د ة تشتت والتي لم تقم بعد تؤسس على شفاء ظرف هاره فينهار بها في ا ل م ي و ع ة والانحلال و ا ل ع د ا و ة والتهاجر والتضابر والتنافر بين أ ف ر ا د ا ل أ س ر ه ب ا ل أ ب ا ء و ا ل أ و ل ا د ب ا ل أ ز و ا ج والزوجات بين ا ل أ ه ل و ا ل أ ح ب ا ء والعقارب وتقطع ا ل أ ر ح ا م و ا ل ص ل ا ت ويشتت شمل ا ل أ م ة بعد ذلك حينما ينجحون في شتات شمل ا ل أ س ر وهذا تلاحظون واقع ا ل ا س ر ا ل م س ل م اليوم مهزوز ومتصدع وبعضها قد تشتت ب ع ض ه ا يعيش مشاكل ع و ي ص ة و م ع ق د ة والبعض ا ل آ خ ر من الشباب لا يرغبون في تجهيز أ س ر ة خوفا من ا ل ع ز م ا ت والمشاكل خصوصاً بين الزوجين ل أ ن ا ل أ س ر ة إ خ و ا ن ت ت أ س س من زوج و ز و ج ة من شاب و ش ا ب أ و ل وتكثر بينه المشاكل وتؤدي إ ل ى شفاه شملهم بعد تنازعهم أو تؤدي ب ا ل ن س ب ة إ للبعض ى ا الى عدم ا ل إ ق ب ا ل على ت أ س ي س ا ل أ س ر ه و ب ت أ س ي س ا ل أ س ر ه نتكاثر ويزيد عددنا و ن ت ق و ى إ ذ ا تم العزوف عن الزواج وعن تأسيس الأسر ضعفت ا ل أ م ة وقل عددها وضعفت قوتها وانتصر عليها أ ع د ا ؤ ه ا الذين يحشدونها على ك ث ر ة شبابها وعلى كثرتها أ ص ل ا وعلى ف ت و ة مجتمعات ا ل أ م ة ا ل ل إ س ا م ي ة الاسلاميه أ م ة ل إ ة الفتوة القاعدة الواسعة من الشباب والقمة الضيقة تعرف الشباب من من ش ي هذا ما كانت ع ي ش ه ا ل أ م م ا ل إ س ل ا م ي ة و م ا ت زائر يومنا هذا لكن ا ل آ ن بفعل الحرب ا ل ق ا ئ م ة على ا ل أ س ر ه وبفعل الحرب ا ل ق ا ئ م ة على ا ل أ ف ر ا د وبفعل الحرب ا ل ق ا ئ م ة على س ن ة الزواج ا ل آ ن بعض الدول ا ل إ س ل ا م ي ة م ه د د ة ب ا ل ش ي خ و خ ة وبقلة ولا تنسوا الشباب بأن الغرب بعض الغربية الآن الدول في وظهر ا ل أ ز م ة التي تعيشها في قله النسل و ق ل ة التكاثر في بعض البلدان الان رود الأطفال. ودول تغلق عروض ا ل أ ط ف ا ل و ض و ل الحاضر ل تغلق لماذا لم يجدوا أ ط ف ا ل ا يملؤون ه ذ ه الروض و ه ذ ه ا ل ض و ل ي و ق ص و ا الى الدران يعني لكي يولدوا إ ذ ا استمروا على ه ذ ه الحال ة سيموت كأن ا ل شيخ اخر ش ي ب ا ن ي ن ك ت ا والشباب ل ي ت زوج ثم يشيخ ا وهو عازف إ ذ ليس لهم خلف ويديك يحسد ا ل أ م على ا ل أ س ر ة وعلى ترابط ا ل أ س ر ة وعلى تماسك ا ل أ س ر ة وعلى الاقبال على الزواج ويديك حرب قيمه على الزواج. عن الزواج و ك د لاحظوا اليوم إ خ و ا ن ي واخواتي أ ن هناك عزوف عن الزواج من لدن المسلمين الشباب و ا ل ش ا ب ت إ ذ ا ما هي أ س ب ا ب الاختلاف بين الزوجين التي تؤدي إ ل ى الشقاق و ا ل ن ش و ذ والعصيان والفراق والطلق ا وضياع ا ل أ و ل ا د و ش ت ا ت ا ل ا ص ر ما هي الاسباب أسباب إخواني أخواتي كثيرة منها على سبيل المثال الحصر اختلاف المبادئ والقيم والمنطلقات و ا ل أ ه د ا ف بين الزوج و ا ل ز و ج ة بين الشاب والشاب الى غ الزوجه عندهم اختلاف المبادئ ا ل ل ي ك يحملوها ي والقيم والمنطلقات و ا ل أ ه د ا ف ا ل و ا ت يكونون ب س ب ي ئ ة و م ب ي أ س ر ة وعنده ث ق ا ف ة خ ا ص ة لما ي ت ز و ج و ا وما يتفهمون نظرا لاختلاف المبادئ والقيم والمنطلقات و ا ل أ ه د ا ف خصوصا ً في زمننا هذا الذي ك ت ر ت فيه ث ق ا ف ا ت ا ل م ب ا د ئ والقيم وصار العالم ك ا ل ق ر ي ة ا ل و ا ح د ة ما من قبل كان ا ل ث ق ا ف ة م و ح د ة والقيم م و ح د ة والمنطلقات ا ل أ ه د ا ف م و ح د ة بين المسلمين عموما ً اليوم لم نعد في المجتمعات ا ل المجتمع ا س ل ا م ي ة وحدنا قنوات الفضائيه ا طرابلو ا ن م ي ر ي ك والانترنت والحاسوب والشيطه السمعيه و ا ل ن و ع ي ة وغيرها من الاتصال وسائل الاتصال والوسائل ا ل س م ع ي ة ا ل ب ص ر ي ة الاعلاميه جاءت العالم ق ر ي ة و ا ح د ة ا خ ت ر ت ا ل ح ا ب ل بالنابل والغسل بالسمين ثانيا ت س ا ه ل في اختيار كل كل من الزوجين صاحبه تساهل في اختيار كل من الزوجين صاحبه ا ل خ ط و ب ة ت ك و ن ت س ا ه ل واللي فرط ا ل خ ط و ب ة ك ك ر ر في الزواج واضح ل أ ن ا ل خ ط و ب ة ت أ س ي س للزواج مقدمات ض ر و ر ي ة قبل الزواج وعد بالزواج وليست زواجا ولكن فيها أ ه م شيء هو ا ل إ خ ت ي ا ر ف ذ د قال صلى الله عليه وسلم اختاروا لنطفئوا ا ل د و ه يختار ويختار لا يفهم منه هذا النوع من ا ل إ خ ت ي ا ر ا ل أ ع و ج و ا ل أ ع و ر و ا ل أ ع ر ج الذي صار يمارسه المسلمون تقليدا ل ل م ن يسمعوا ا ر و يمشيون ا لنطافكم ط ي خ ب البنة ي م ي ن ويخطب هو يشيون تكون الرسول هو فيها يخطفها يخطبها عام عامين أصلاً ما الخطبة عام لا قال أصلاً يختاروا لنطافكم واناً بلسلين يمكن ما هذه هذا؟ سيدي تقريباً يختار فاذا لم يختاروا المغفره فهذا تخطأ لا يجب ا وتفتغل معه ان تختاره ي ولكن م ليس ب ا ل ل د ي ر ث فلا تختاره ا تختاره ا البنت تختب ن ع ا ئ ل ه ي ل ه ا ي د و ر ك ا م ي ر ا الخفيه على الخاطئ ك د ا ي ر ملتزم تقي صدوق أ م ي ن عفيف ف ق ي ر عالم أ م ي قارئ جاهل شفار قمار ش ي ج ي ك يخدم التهريب حارق كيف يصلي م ك ي ل يصوم ش ك ي ك ي ف ص و م شاي شايشي ريح نفايحي م س و ل ي س و ن سيراج م كانوا ي ر ا ت ف ي اباها ع ل ه ا ل ا خ واخوتها و ه ا ر د ويحصلون هناك يدير ط و ل ع ا ل ا م ر ش ويحصلون خ ع على ي ب الارض و ي ح ا ل ب هناك و ب على ا ا ي ه هذا خاطئ ل ا ر ا إ ذ كتص... ا كنت أ ص ر ع لها الاختيار وفي ا ضفر بذات الدين تربت ي د ا ك م ا غ ر ك م ا ن ولا زمان ولا حسد إ ذ ا كان الدين ك ا ل م ع ا ش ي ن زياده زوجب كمونه اذا متدينه وجميله وحاسبه وغنيه ز ي ه والولد عمال ثاني فاذا خطب إ ل ي ك م من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إ ل ا تفعلوا تكون في لا في العرض وفساد عارض مهم تخترعوا لبنزل ا ل ع ا ئ ل ة ب الولد ز ع م و خ د ا م ر ا موظفها وفلوسها و ر ج ومشريره ر ا كيبيع في الخارج لا الدين هو الاول وش ا ا ر ج و ش ا ل ج ا ر النجارة ة الفلاحة وش وش وش هو اللول الدين فردونا حدثة دينه خ ل ق ا ه هذا العصر ماذا الضكور عود مش يهموش سني、الدكور. لان ابنه تختاره لا تتذكر تختاره سيكون صاحب دين وخلق والا إ ل يكون سكايري وقمار يتزوجها لا يتزوجة ل ل لا وقال ليه لجا الدنيا الحموى لا لماذا والقناع أ أبو و وفخنا وتفتربها وصفتها وين هو؟ في عيناء معادرين أن نجا نحن بها أهراب هذا؟ حساب حساب يجب يمضي أريد في لا ولكن هذا لا الرجال يعرف بانه لا يمكن ا ر ان ي ك ق ر بخير ماذا ب ن ت من ا ا تعطيه ب ت ك ا ل ض غ ب و ي ع ن د ف ان ل ل م ي و ل ل م ا ي ك و م ا ت ع ط ي ه شي ا ت ج ر ك من ماشي عاد ب ت ك ل ا ل ل ر ب ما ا عنده لا عنده عنده من عنده الله ما عنده أخلاق ما أخلاق والبنت أمانة ف يزوجها عنق الولي لا ي لفاسقين ولا لمجرمين ولم ن يظلمها فاذا اقسم الى الحسين س أ ل ه رجل لمن أ ز و ج ابنتي ق ا ل و زوجها ل ت ق ي ف إ ن أ ح ب ه ا أ ك ر م ه ا و إ ن كرهها لم يظلمها مثل ل ع اذا ل يتعامل مع الموضوع مع إ تم الزواج و أ س س ت ا ل ا س ر ة على تقوى الله ومن ع س ر من أ س س ت على غير تقوى الله لما كانت زوج ك أس الأسر و م ؤ س س ة ا ل أ س ر إ خ و ا ن ي قلت من أ س ب ا ب ا ل خ ل ا ف داخلها هذاك تسع في اختيار ك ا ن الاختلاف في فقه ا ل ح ي ا ة المذاهب ا ل ف ك ر ي ة و ا ل س ي ا س ي ة وغيرها اختلاف ا خ ت ف ا ى من ا ل ح ي ا ة و ك ا ن الاختلاف و الجهل بالحقوق والواجبات ك ا ن اللي ع ر ف و كاين اللي معروف ويمكن يكون كل من الزوج ا ز و ج ه جاهل ل ح ق و ق و ا ه ل الواجبات و ك ي ف ي د خ ل و ن و ك ي ن ي د ا ب ز و ن و ك ي ن ي خ ا ص م و ا ما عرفوا ي شيء ل ي كل واحد كيقوم كي جالي حقي ووحت واحد معرف حكم الواجب الذي عليه مشكل ثم هناك أ ن ا ن ي ة أ ح د الزوجين شويه يمكن يكون انانيكي على الوسط ثم القياس إ م ا الرجيم اما المراه ثم عدم إ ص ب ا ع ا ل غ ر ي ز ة ا ل ج ن س ي ة إ م ا لعز و إ م ا لمرض و إ م ا لعدم ا ل ر غ ب ة خ ل ق ه ثم مشكله الاسره امهات ا ل آ ب ا ء و ا ل إ خ و ة و ا ل أ خ و ا ت كل نسبب الخلاف هو سيد اللي م ز وعندما بالبنت ه أبه وعنده ه وعنده أخوته وعنده أخوته ساقف ب و ا التفاهم مع كل أفراد الأسرة وهذا ما عدم مع كل أ س عليه إ ن شاء الله بترسيل كي ثم ا الزوجة. الزوجة نشوز الزوجه, هو الزوجة ويظلمها. او ل ز ج ة العاجله في اتخاذ المواقف سهولة يقول لك ي فالقضيه التي نخلعك ما تتعلمها خ ل ا ا ت خ ل يخلع الدريس تخلعه يعني ر ل بها من الزوج أ ومن ا ل ز و ج ة يمكن ان تتحابين وتتكلم وكتبت مشاكل ي و م ي ة إ ذ ا من بين هذه المشاكل ا ل كيف نقف على اليوم إ ن شاء الله هو مشكل بين الزوجين بسبب الاسره أ ب ق الابوين والإخوة والاخوات إ خ و و ة ل أ و م ن يليهم من العمات و ا ل أ ع م ا م وغيرهم الولد لما كيت زوج حمد ن ا و ج انواع ل ل أ س ر ه ن و ا ع كبرى انواع كثيره اما أ س ر ة م ت غ ر ب ة و إ م ا أ س ر ة ا ص ي ل ة بقي حفظه على ا ل ا ص ا ل ة و ك ا ل أ س ر ة اللي جمعت ب ا ل ا ص ا ل ة والمعاصره ك ا ل م ع ا ص ر ه ا ل م ت غ ر ب ة و ك ا ل ا ص ي ل ة وكاين الاسره التي جمعت ب ا ل ا ص ا ل ة والمعاصره ا ل ا ص ي ل ة ا ل م ت غ ر ب ة هي التي صارت مع الغرب ا ل ث ق ا ف ة ا ل غ ر ب ي ة الوائده على التلفزيون ا ل ق ن ا ه ا ل ف ض ا ئ ي ة و ج ر ا ئ د والمجلات و ا ل ث ق ا ف ة والتعليم وغيرها وتخلوا عن ا ل إ س ل ا م وداروا زواج غربي و ث ق ا ف ة غربية و ع ل ا ق ة غ ر ب ي ة وزواج غربي و ك ل شي غ ر ب ي و ا ل ب س غربي و غربي م ك ل ه غ ر ب ي ة ك ي ن داروا ل ل ب ي و ت ل أ ن ه كلهم عريت وقل من يصلي ولا يسمون الله في ب د ا ي ة ا ل أ ك ل ولا ي ح م د و ن ه في نهايته والمكنات كلها ي ك ر ه و وحده ك ل م توصله كلما معلقته ك ل م فرشته كان يمشي توصيل واحد لا في, لا في المرقى ولا في الحياه ولا ولا ولا ع ا ش ي سيد الغرب ما تحشيش معي اصبعك في المرقى على اصبعي فيهم جدام وما تشوف معي في, في الغرار ومعركتي وفرشتي ح د و وتبصيلي ا ح د و ل وخبرك ا د م ك ب الله في اولادنا وفي ا ل مراغمنا كل شيء مقسوم كل بوعدو كل كيف يبغى ش ي ء ب الشمال و ش ي ء ب اليمن ل و ا ل أ غ ل ب ي ة بالشمال لانه اذا تقطع فرشته ورموس عارف الشمال ولا سيخدم لمن ستقطع فرشته وسوف تزيد ا ل ح م ل ه في الشيطان وتقوم بالشمال و ي ك ل ن معك الشيطان وتقوم الشكل بخدمك الشيطان ا ولكنك يقول نعرف ما يقول تكون خمسين ع ك م خ ط ش ط ا في المئه ولما ك تزيدوا داخلهم في الدار ما تقولوش بسم الله كي يدخلوا معكم الشيطان شاكل معكم في الدار ما تزيدوا تشربوا كي يشربوا معه يزيد تاكل ياكل معه ي ز ي ناسين نأسي ا نأسي م ع ه إ ذ ا بغيت تنمتع ز و ت ي ت ى وجدت ت ن ت ع م ع كي يشاركهم في ا ل أ م و ا ل و ا ل أ و ل ا د ويعيدهم وما يعيدهم الشيطان إ ل ا غرورا إلا اذا خدو غ الدركه يقولوا ك ا و ح ي احنا عصريين ي ولكنهم مدينة كانوا ح د ومصعه واحده ي م ا لانهم ح ل كانوا ح د مرة يحتوي صاحب ل على مستوى و ا س العلوم تضضاف والعالم ت ي تضضاف ا ج م ب ق وجدتوا ناقصة قال كالك الدينة حشوي ذ ولكنهم لم ر ض م يكن فقد يريدون ان يشربوا ا الميكروبات قد تضب ف م ا د س والامراض د وفي و ا ل م ش ا ك ة فقال ب ي ا له هل يمكن ان يكون ت ل ا تصد <تصفيق> م هناك المرضى يجب ل و ا تغيس على أ د ولا ولا يعطس ي أحدك مكانا س ح م ع لانه شيء يمكن ان يكون هناك ي مكانا ن لتصويرها ويصويرها هذه ا ل غ ر ب ي ة وهاد المساكين ومن ا ل ا ب ع ه و ا ل ث ا ن ي م ا يربى ل ا و ل ا د م ا يربى لهاش وكودي القمع ش وكودي ا ممنوع و ع ط ل ح ر ي ه م ي أ ك ل و القمع كيف يبغاوا و ب ممنوع و ي ب غ ا ع و ا ل م ر ح ت ه ي م ويقلعك و لها ويقلعك ل ا تخل ي ا و ل ا م ع ط ي ك ويعطيك ل ا تنجيل ا و ي ولا البحار م ع ط ي الصباح بيني وبينها تولد معه او معه غيره تزوجها ل او غيره تردعها و ج ي ب ه ا في ا ل ص د ر ي ه ش و ل ه ذ ا ك ع ل ا خ حره ع ص ر ي ي المال هذاك ل كان الرازق والمرسوم بريادي وشهادي يدخل ا ل ض ر و القبعه واحد قالت كايد ربويات هذا زميلي في العامال ولكي دينيه كانت ضخمه و فقال له هل تمكنوا من البيت الاخرى من د ج ل ان تتركوا ولكنهم ي ح ت ر و ن ويستقرون ويستقرون ويستقرون ويستقرون ويستقرون ويستقرون ويستقرون ويستقرون ويستقرون ويستقرون ويستقرون ولكنهم منذ العجاجة لماذا؟ خيرية إ ا ل كانوا ل ي ك ب ر و ا ل ل د ه ي ن خيرية ع العزيز و ه ي والتي ن تتحركون ب ه م أجيزون م ا عندهم ومع أجيزون الشكل ويحبونه ن بهذا ا ي ش ك ل سيفتبكم ب ك ل خ ي ر ي ة وازن ع ي ث ا ن و ي ك ت في ا س ر ة عصريه و ن خ ر و ا في الصباح أ و في العشيه حالا ح ل لا يتحكم فينا على راس ولا مراه ولا صغير ولا كبير اليد رهنا تختفر وليتبنها بعض المسلمين مع الأسف الشديد. ورام كي كي حنان في الأسرة ولا دفع. و ل ا رحمة و ل ا تعاطف و ن مسلمون ا س ع ل ولا ا ولا ولا طاعة ا ض ب الاسلام ط و واز ر ويجب ان ي ك ا ن مسلمون من ف م الاسلام على ل إ و م ت ز م ة ب ا ل ل إ س ا م م و ر ب ي ك و ل إ س ل ا م و ا ل ع ل ا ق ة ا ل ز و وفق ج ي ة ا س ل ا ن قد دخلت عليها الريح الغربية أ وصارت العادات والتقاليد القديمة التي ليس من الكتاب ولا ليست السنة وشوشت عليها وشوشت من من كذلك وصارت من الدين عندها وان كانت ليست من الدين هذه الاصله أ ص ل ل أ الأصلة إخواني أخواتي بأننا فلننسوش بإن في ذ ا البلد الحبيب وصار جهات بقياك تلاحم كثيرة في جهات كثيرة تعيشت و الود والتعاطف و ا ل و ح د ة وجمع الشمل ل د ر ج ة أ ن ك توجد ا ل أ س ر ة فيها عشرين ثلاثين اربعين واحد خ م س ي ن واحد ة كان لك الأسرة عندها ثمانين ومسؤول ا ح د ت ل ة واحدة أ ر ة واحدة وعندهم م س واحد و ن ف ق واحد ة مدق ا بهم ي الامر ك ي ت يدور دار ا ح د ا دار ولكن ت س م ع ع ا ئ ل ة و ا ح د ة سواء دون سقم عن الاخرين يتزوج ك ي ع ط و ن ه ب ي ت و ك ي ع ط و ن ه د ر ه والكبير هو الذي يزيل ا ل ع ا ئ ل ة ك ا م ل ة رجل و م ر أ ة الرجل مقابل الرجال و م ر أ ة مقابل العياذ بالدراسه مع العياذ بالاخرين و ا ل أ ب ن ا ء مع الذكور تكشف وئام و ا ن ت ج ا م وكذا اتفاق وصبر ح ي ا ة واداب واخلاق وما زال ي و م ي الاف بعد م ر ا ت ي يعيش نفس الحاله كي كل والأم. كي كي كي كي الاب والام وعندهم اولاد ويبلغوا الاولاد والبنات الذكور والاناث ا ل أ ن ا ث كي ي ز و ج و ن ويشوفوا بيرض ا والذكور كيف ب ق و ا معهم في الدم زوجين مع ي ا ل ا ت ه م وكيف ب ق و ا يولدوا بعض ا ل أ ح ي ا ن كتبقوا الاب و ا ل أ م كي ي و ل د و و ل د ه م ومراته ك ي و ل د و اسبوع عنداده ه واحد بواحد هذه وقد قتك ب ا ل أ س ر ة يمكنكم ان تنكسروا ذكور ا ل أ ر ب ع ة كلهم زوجين إ ذ ا ن ك س ر ت ا ل و ل ا د ا ك ت ب و ا ل ع ر ا ي أ م ه م خ ت ا ي م ا د ر ج ه ولد كان ولده كامل والمسؤول هو الاب الكبير و ا ل أ م الكبرى والجده يعني وقد تصبح ا ل أ س ر ة م ك و ن ة من أ ج د ا د و أ ب ا ء و أ ح ف ا د و إ خ و ة و أ خ و ا ت و أ ع م ا ل وعمات في داره دا. وهذا الشيء يحسبه من الدين, ومن الدين. ولكن م ن ا د ي ن و ل إ ذ ا تم وفق اسراء الله والتزم فيه كل فرد بحدوده وعرف حقوقه وواجباته لكن قلما يعرفون هذا وقلما يطبقون هذا غالبا ً ما يكون هناك حيث أ و ظلم أ و ضغط على ج ه ة م ع ي ن ة إ م ا عن علم و إ م ا عن جهل ولكن كان أ د ا ب الاحترام ح ا ض ر حضورا ً ملحوظا ً مبالغا ومبالغ فيه ومبالغا فيه ل د ر ج ة ا ل ح ي ا ة و د ر ج ة الخجل اصبحت م ع ي إ خ و ا ن ي و أ خ و ا ت ي ض ا ر فيها ر ج ل ومراه و أ و ل ا د ذكور و إ ن ا د وبلغ أ ح د الذكور و ز و ج ه ا هذا الشراب بدا يقلل عندما تريح الغرب على القصه المسلمه ة يجب ت ش وحاول ان يخجلوا ويكونوا مجموعين و م ك ن نعود لا نعلم ن ا ل ق و ا ج ه نفعل م ي ة ذ ل ف ز ي و ن قوانين ن ت ا ا ل ف ض و غ ي ر ه ا و ا ل ث ق ا ف ة ا ل غ ر ب ي ة و ا ل م ك ل ا ت و ا ن ي ن وماذا ل ت ج م ع ا ا ت و ل ت ك ذلك ا ت من قوانين وماذا نفعل ا ل ك من قوانين وماذا أ نفعل ذ ل ج م ي ع و ا ن ذ ا وكان الناس ي ت ف ا كذلك ت ب ه ي لهم ب أ ن كل واحد يعيش حياته ي ع ي ش حياته ما ي ع ي ش حياته و ي ع ل ى خطوله خ ص و ص ا أن ت ز و ج ي ع ر ي ة و ك ا ن ه و م ع ا ص ر متغرب و ه ي م ت غ ش حياته و مقتلق ي ا ي ش و ف ه م ح ي ا ت ن ا ن ع ي ش ح ي ا ت ن ا ا ل ز و ج ي ة ا ل س ع ي د ة إذن تصور اخي المسلم ا ل ل ي م ز و ج أ و ا ل ل ي غ ي ت ز و ج و ا ل أ خ ت المسلمه ا ل ل ي م ز و ج ه ا او ا ل ل ي غ ي ت ز و ج إلى ك م س ت في س ر ة مثل هذه ا ل أ س ر ة ي ب ق و م حافظين على ا ل أ س ر ة ك ا م ل ة في بيت واحد و ا ل إ م ا ر ة في يد ا ل أ ب و ا ل أ م كبيرين وسيتدخل عليهم عروسه جديده اولا ل أ يكون ي الولد ح ا ل ة ي ك الذي يبلغ سن الزواج ليس لديه ر أ ي وليس لديه س ل ط ة وليس لديه أ م ر و ل ي ن لديه ن ي اذا ك ا لديك ا ل ه يزيد ويكبر ويبلغ ويوصل سن الزواج ويزوج به يمكن الخدمه جواه و ي ع و ن به في الخدمه م ا عنده فلوس داخله هو م ا عنده ر ا س م ا ن م ا ي ن ج د رائد ش ر ي م لا يوجد واب خدم م الاسلحه كاملين وابواب ونسوه ولكن كل سنه الزواج يقولون يزوجون ي ق و ل و ن لا يشخص كيف ز و ج و ن ويقولون ماذا تختارون تختار ر هم ا كتبوا ا الام يمكن الاب يقولون سير ا ل ع ص ا ل الفنيله م شيء تقول ا ش ل الام ي تتعرف ستقول ا لهم ل لا ي لديهم بنت تدخل ت ي م ن و هي ش و ف ه ا وعجبتها تريد ان ا لا تخف لك واحد يبنيك إ ذ ا لما كيجبوا له كنت ا ج ب و ه وليس كنت ا ج ب و ه اغلبيه الكبار ا ل ل ز و ج و في القضيب ما ك ا ن و ا ي ش و ف و ا المراه ويما كنتشوفوا وما تطلقواش و ع ج ب ت و ع ج ب ه و ص ب ح ت بينهم وزدوا رحمه أ ل ا ه لان ا ل ح ا ل دي كان الستر وكان ا ل ح ي ا ة والعياذ ب ا ل ه مغطيات هاد الشاب اللي ز و ج ه ن ف ي ميزه هذه العروسه لا يمكن ان يقول هذه الاخرى احسن من هذه صغير مرأة الاخرى لا تجد الاخرى فهو نسبي و ل ك الناس فيما يعشقونه مذاهبه ولم يكنوا منهم انهم لا يبني ابني لانهم لم يكن يبقى ابني لانهم لم يعجبني ولم يعجبني ولم يعجبني ولم يعجبني ولم ي ع ج ب ن ولم ي ب ن ي ولم يعجبني ولم يعجبني و ل يعجبني ولم ي ع ن و ل يعجبني و م يعجبني ولم ي ع ج ب ن و ل يعجبني و م يعجبني ولم يعجبني ولم ي ب ن ويعودوا بهذا ا ل مكان أ ي ع و د و ا ب ه ا ا ل ه ي ق و ل و ن ك ه ذ ا الشهر و ا بهذا ا ل ش ا ر ويعودوا بهذا الشهر ويعودوا بهذا ا ل ش ه ويعودوا بهذا الشهر ويعودوا بهذا الشهر و ي ع و د و ه ذ ا ا ل ش ه ويعودوا بهذا ا ل ش ه ي ع و د و ا بهذا ل ل ش ه ر ويعودوا ب ا ذ ا الشهر ويعودوا بهذا الشهر ويعودوا بهذا ا ل ش ه ي ع ا بهذا ا ل ش ه و ا ل غ ا ل ي م ك ن ان يكون مرطو احسن ويقوم ض أحدها بشراء اقبح ويقوم أولا يشوفها بشراء ب ل اقبح المرته مسبوغة هاجي وحدهم و د م ي و لنا ل القبس معريه ا القبس وخشفه ا ي القبس للصباح مرطويه ت ل السبايغ في、السباير. دز ع ن فقالت و للصباح انها ي اصليه ولم كيف تقرر تكن د هناك اصلا بحيث ي ولم أسباح تكن هناك ح ل م اصلا ي حسن ولم ا تكن هناك اصلا ولذلك كان م ل الله اخي ن ماتلماتين ديبلانا ص ن المسلمين كان عشرة فهمت حقيقه في الدنيا ا ر ك ب ا ل ن س ب ة لامور النساء ت قد حلوه ج د ل أ ن الجبل نسبي و العيال ا ت لابد ان تكبر ومرض ا لا بد ي ولدتك ا ا ب يولدوا تتابع العيال ا ت ى تموت بهذه ع ا الدين ك د لا ع ن د ك ن ي ا ح م ز ة ل ي و و د واذا ح ق ي ق ة المراه الكليه امراه تغض بصرك ا وتحصن فرك وتصبح أ م ل أ و ل ا د ك ويجعل الله بينك وبينها م و د ة ورحمه واسبوع ت ع و م ب ق ن ت ك ع ل ك ن ك تقوم ح ب ق ر ع ك وتقوم بقطعك وتقوم بقطعك وتقوم ب ق ك ع ك وتقوم ب ق ط ا ك وتقوم بقطعك ن ت ه ا و م بقطعك وتقوم بقطعك و ت ق الرجل في ك ل وتقوم بقطعك وتقوم بقطعك وتقوم ب ق ط ا ا ح ت ق و م ي ء غ ع ك وتقوم ا ق ط ع ك ولا ا ل ع ي ا و ا ل ا فقير ولا ا ل ت ر ض و ه م ن ا ل خ د م ة إ ذ ا نفس ن العمليه ن س صبر عليها و هي صبر عليك ولا ما صبرتش ي متزوجش و هي متزوجش ا ب ر و حتى تزوج تطلق وقع ص ر ا ع و الشقاق و النشوز و غير ذلك إ ذ ا خسرنا ن م و روح ا ل ح ي ا ة و ح ق ي ق ة ا ل ح ي ا ة ح ق ي ق ة هذه الملذات والشهوات ولكننا نتمكن من ا ل ت ا ر ي ر من الشوارع و ن ف ا ر ق زوجاتنا أ و زوجاتنا ي ك ر ه ن العيش ا معنا إ ن جهن ح ق ي ق ة ا ل ح ي ا ة و ح ق ي ق ة الزواج إذن الإسلام هذه أن من الدين عندهم من لما الأسر الأصيرة التي دخلت ليس لما تدخل المرأة البندة فيها عادات تقارب صارت تزوج جديدة في والدار فيها ب ا ك وامك و خ و ك واختك واخواتك واخوانك و ع م ا ل ك وعماتك كي يقفوا ح ت الاعمال وانت ما عندك ر أ ي وما عندك س ل ط ة في البيت تزوج كيف ب ا ك وباك يقول لك والدين ترك بقي ولدي ا وهذه البنت اللي تزوج فيها بنتي هذه البنت لما تدخلوا للدار هذه العروسه كيف ي ف ه م كيف ه م بإن... ولكننا نحن نعلم ان الاب يحتدنا ت و ت س م ع ن ا و ط ا ع ت ن ا حتى يكون ح ا ل بل ك ث ر من ا تكون مدلولا ومهانا وخدمنا س م ع ه ومطيعه والا نكون اخوه لزوجاتنا ل ا ب مشي ل ل ز و ج من عندما تدخل العروس ا ل ب الباص وما كانش حدث لانها م س ت ق ل ة بزوجها فهو لم يكن لدباء م ه واخواته واخوانه و و ل ا د أ خ أ ع م ا م ت ب د لا يمكن ان خ د زوج و ك ا ن عازبا و ص ب ح ز و ج وبالنسبه ل ي و م ما ت ب د لا ش و ي ف ه م ع ي ن م ان يتزوج عروسة ل د ا م ه ا ل ط ي ب و تتركت برايي ولكن ج س ا لا تدخل بموضوعها ل مزيح باين و ج ه ا تدخل بابا ب او ل ا ب س ي د ي ن امين زوجها لها احتى امين لا لا لا امي لا لا اقول لها خانتي عمتي هي تقول ولا ولا ولا اختي لا و ص ر ت بلدك تقول لها ام ي ل ا ن ا واتدور فيها وتقول ه ا امك لانك بقي وانا بقيت شابه و ل ك تقول ميلانا وانا اقل من امك وتذكرها من نهار ل ا و ل علاش قالت لي انك انا ميلانا عروسه اذا ك ا ت دخلت سوى راجلها زوجات تقول لها امك ولكن لما ح ف ف ق و ل لها ي ن ه ا تقوم ب ن ش ر ونحن بنشرها ونحن ن ل م ه ا ونحن نحن نحن ن ح ل نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ا ل ن نحن ن ح أ ن ح ه نحن نحن ن ي ن ن ح ل نحن نحن نحن نحن نحن ن ا ن نحن نحن نحن نحن نحن له ن نحن نحن ن ل ن نحن نحن ل ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ن هذا الرجل هذه ا ل م ر أ ة معروسه تصطيع الزوج و ا ل ط ع ب ا و الطعم و اخوه الكبار و اخوه الكبار و متوسطين و اخوات الكبيرات و اخوات الصغيرات و متوسطات و الطعمام و عمات و إ ل ا تطلق لا تصلح لنا و إ ن م ا عنا حرام شكرا لك لا ه ذ ا هو الذي يطلقونه ويقولون ان الولاده ه يصخر ي لا تطلقوا على هذه الفتاه فلا تفعلوا الله يطلقونه الله يطلقونه الله يطلقونه تربين ولكنهم هذي الناس, كامي وبعدها هاد الناس اللي الرغبة مبرسوا دلهم ي ن ح ق ق و وش و ه م ا ا ج ب ت ه م و ش هم ت ق ي ي ن ه و ا و ي ع ت ب ر و ه ا بشر ع ن د ه ا حقوق ونفس ع د ه ا ن ومشاعر ع ن د ه ا وقلب ع ن د ه ا و ع ن د ه ا ر أ ي وعقل ن د ه ا ع و ي ي ع ت ب ر و ه ا تشوي لنا كل واحد يخدمها سبنا طيبة نال، نال، ن في في وزوجها ف لنا على صوبة و هذه أرسل بحاله بحاله مفيها وهو أ ق ل الا من جهه التمتع تتمتع بيه بها ل ح ا ل ة خ ا ص ة والباقي ما عندهش ر أ دا... ي يقول لا شيء بل ل د ر ج ة بعض العسر ا ل م ح ا ف ظ ة ع ن د ه مشكل أ ن الزوج ل ولد ج ه و ا ل و ج ه من ا ل ح ي ا ة الا يكلم زوجته في حضره أ ب ي ه او امه وفي ح د او عمه أ و أ خ ي ه ا ل أ ك ب ر م ا يكلمها لا ي أ م ر ه ا م ا ينهاها م ا يقول لا اجيبي م ا ي ق و ل لا احطي م ا يصفها لا يمشي إن كل مرسوم بدون بقلا غيزي يغضب ويعتبرونه به و ي ع ت ب ر ا ن ه به س ي الذي ع ت ب ر و ن ه ي به ويعتبرونه ت ك ل م م به و لا ع ت ك ر و ن ه به ويعتبرونه به و ي ع ت ي ر و ن ه به ويعتبرونه ل به ويعتبرونه به ويعتبرونه لا به ي و ب ق ي ن ا ي و م ي ن هذا يقول اهي تصور ر ج ل غير ا ل م ر ه في الدار و ي د خ ل و ب ي ع ي ل ه و ق ل ل ه اهي ا آه ج ن ا ي ة ولا ك ي ن ع ن د ه بنت ص غ ي ر ة وما كانش ف ا ل د ا وكان غير المراه ا ل م ر ا س فيتا فاطمه والبنت م ي ت ا مثلا عائشه و ع ا ش و بنت ف اللالزيق فيتا ف ي ت ي د خ ل ي ت ا فيتا فيتا فيتا ي ت ا فيتا ف ا م ر ا ه م ي ز ه ل ن ا ف ا ط م ة والبنت م ي ت ه ع ا ئ ش ة ل ن يدخل ا ل ا ر ق و ا ل و ا عائشه ع ل ا ل ي س تكلمونه و و ي ك أ ن ه حرام حرام يكلمنا خائف ليس لعله ج ي ا ن كي ع ي ش على مرته ث ق ا ف ة ق اعوجها ف ة ص و ر المراه وقالت ب دار ا رأي لها ان تكون عمك شكل شكل عمك عمك عمك سن عمك عمك على عمك أ ه должاء ب عمك فقال له ع م ي لا اعلم ماذا تفعلين من اجل ان تتعود الى الله ولكنك لا تتعود الى الله ولكنك لا تتعود الى الله م ولكن و ديان ا هذا د ي ديان نرى كان غ ا د ي ما ضامير كان غادي س ت ا ي تقديره ز و ج و الى النار الى النار ل ع وكان ا يحتاج ي الى النار ل و الى أنا أكذب ا ل ن ت ا اسميته شقيه زعيدي انتويا و ش ف التطرف ا ل غ له و ف ا ل ح ي ا والخجل ة تفضلون لها كيف تطرف م ي ه امراه العروسه التي حملت كثير منها شيخ ومعهم ما هي ا و ز ه ا وحميانها واعمام رجلها ولم يكن الحشوم تبان بهذا ا ل ا م ا على عيد ولكن نحملنا ونفوسنا هذا هو الاطفال الاغلبيه في القلعه على حشومها ويزيل بعض الاوصار كيف يزيلونه ا ل م ا ه ا ا ح م د هو ان كان شيء ج م ا ل عند الجميع عندما تقوم بحمل ك ك ت ه ر ه الامور ب ا ة ت ك ب ح تتحمل ى هذه الامور د ا د ا يجب تتحمل هذه الامور ف أ تتحمل ي ق و هذه الامور ل من فرط الخجل هو عاد سنة الله عليه وسلم ه ؤ ل ا م الذين ي ق و م ل ن بحمل امهاتهم وقالوا في ع ي ا د ه م يحتملون ا كي ح م ومع ذلك يحسبون نوعين هذا يتسمى ا ل خ ج ه مش ا ل ح ي ا ة وهذا ليس ليس مما هو مطلوب من ا ل أ خ ل ا ق ا ل إ س ل ا م ي ة صحيح تكون البس خدفاض ومعذب ومخلخ ولكنها تتقدم على ح ز اصلاحها ل بالصمام والحزامات لكي شيء؟ مجيزانية لا ل ل تبدا وفارحين ي ولدي بها كل شيء أ م ا الان عندما تتحمل ا ل د ب ا ب ا ك المعاصره المتغربه المعاصر تجدون حمل المراه و تجدون شبه عاريه لبس المينيجي و تجدون حمل القنبله و تخرجوا في بطاله و ت ي س ه ا و تمسها و ت ه ا و تمسها و ت م ه و تمسها و تمسها و تمسها و ي م س ا و تمسها و تمسها و تمسها و ت م س ا م ل و ل ك ن ح م ل أصباح ك ا ن ذ ا يحملونها ه ق ا و ي ق و م و ص ب ا ع ا ل يحملونها د ك ت ق ي س ويقومون ع ن ب ا ل ك د ا ي ز ه م ر يحملونها ه ه ا ي ا ويقومون بانهم يحملونها ويقومون بانهم يحملونها دول ا ش ح ا م ل ا ت بخرج من الزحام و الشوارع و ازقه و م ن ح د ر ا س ك و غ ط ي ك ر ش ك و تهرسها و س ي ر ي ب ش و ي ة و ل م ا و ت ط ر س ه ا و تهرسها و تهرسها و تهرسها و تهرسها و تهرسها و تهرسها و تهرسها و تهرسها و تهرسها و تهرسها و تهرسها و تهرسها و ر س ه ا تهرسها و ت ه ر س ا و تهرسها و ي ه ر س ه ا و تهرسها و تهرسها و تهرسها و ت ه ر ف ه ا و ت ر ف ل ا ا ل و س ط وكذلك جعلناكم أ م ة و ص ا ص ه اذا لما يتزوج شاب في هذه ا ل أ س ر ة يصبح ا ل ا ر ض ا ل س ب ه اليه صعب ف يكره المستوى أ و ل ا هذا الشيء الذي يبالغ فيه الولد كيف يزوج ومعاه مسؤوليه هذه ا ل م ر و ه وعلاش انا اخذ دفوسها ولكن يقومون ب ت ز و ا ل د الوالد ة و الوالدين ويحسون ل م ا بانه رقمات يحمس من السعوديه ا ت الهم كامل ويحس بانه يحمل زوج او ل ا أو ب كله ل د ر ج ة ان هذا الابن لم يقل شيء ابي ولا بابا ولا بابا لا يمكنه ان يسميه بسميته ه ا ه الحاسيه سميته عبد الله, الله سميته علي, علي سميته احمد سميته احمد و لاخيه لكن ما يقولون اخوه الرجل سميته ا د ر ا ي ن ه و يكبروا و اشكر بابا هو الدوم و اشكر امهم هي جدزه و امهم الحقيقيه أحدهم ي س ولكن ه ا ا بسمية ع يحسنون بان الاب الحقيقي و ا ل أ م الحقيقي لا يموتون م ه بان ا ل م ا م الحقيقي وما ي ي وليس م و د الأجداد و ي ق و ن بهذه الاجداد ت ر ب ي يودي أي ة ل أ تتعلمون ستجعل هذا السيد ك يقول ابيه ا خ ي و ل ا ك يقول له علي و ل احمد أ و ل ا محمد و ل ا عبد القادر وهذه مساله تربويه ليست س ه ل ة تصور في هذا العصار الاب الحقيقي الولد الذي يتزوج زاد عنده وليد او بنيته لا ي ق د ر ش ي ع ا ت ك ل م مع ولده ب ا ل ض ن ب على ش و م ه وما يقنعش يزودو بالدم بعدها عيني انا مازال ا ل حيوان ز و ل د ك قالت ا ل ح ي ا ة و ش ك ل ه زوم جدهم و ن ت ك د ر بحالي يشاك... بحال جارهم ع ن د ي ن جاء بابا لا تتحدث معهم إ ل ا في سيريه في الضلاب وعندك ي سمعت ا ل و ا ل د وما يدرك ي عينيك في ذ ا ك تعالي تغربيت النعاس وتفوت دود وحكويت شويه واولاد علاش عندك سمعنا الوالده ا ل و ا ل د ة كان عيد, عيد. وفيني وفيه عيد وفيه الرحمه والعطف والحنان والتربيه والدفء وفيه عيد وفيه عيد وفيه عيد وفيه عيد م ر ي ه عيد م ب ا ه عيد وفيه عيد وفيه عيد و ف ي و عيد وفيه عيد وفيه عيد وفيه ع ل د وفيه عيد وفيه عيد وفيه عيد وفيه عيد وفيه عيد وفيه ع ل د وفيه عيد و ف ي عيد وفيه عيد و ف ي ب ع ي ق وفيه عيد و ف ا ه عيد وفيه عيد أنت ش فقال له لا ا ر ي أمي ا م اذهب الى الامام وقال له لا اريد ق و ل ان اذهب الى ا ل ا ك ذ ا م ت ق و ل له ا لا اريد ان ا ذ ه ذ ا م ش ك ل عشو ا ل ن ا م د ة طويلة وكانوا يريدون ا ي د ل و ا دارنا بعد الموت وهذا هو ا ل ا يجعلنا ي لا يدخلون ع ي ن ا من الغرب وكان الغرب ا ء ي ي خ ر ج و ه ا من ذلك الغسله ا والعادات ذ ك والتقاليد التي ي ح س و ب ة عن ا ل إ س ل ا م وهي ل ي س من ا ل إ س ل ا م هو ا ل إ ف ا ض في ا ل ح ي ا ة ا ل إ ف ا ض في شيء أصلاً غير محمود ل أ ن ه كل شيء تجاوزه ح د ى وانقلبها ا ل ضده ولكنها لم تكن تعيش ف ا ن ص و ر المراه أ ة وتصبح ل عوده تانيه ذ ا ل أ م ونقول ل ل أ م ا ل ع ج و ز ة ا ل م ا ي ن ى الولد الذي جاءت العروسه اتق الله فيها راح تايه عند البنات بناتها كانت ي تمشي مع الريس لدين اخرين الى بيت يحسن الناس بنتها ا خاصه ي ح س ن بنت ا الناس ولانه أ يريد ان يعاون الناس بنتها ولانه ا يصبروا على ابنتها إ تصبر على ي ا ي ن مالين ت ه ا واذا قامت ببكاء او تعطلت او زينت ل او كحلت او جلست بلات او لبست او لم يلبست شيء جحيم سقر لانها عروسه لا تخفش شيء لها ولكنها لا تؤكد وتموض عليها البنيه و لها من الحفل ولا الخبز ن ق ص من الملح ولا ح ق ت الخبز ولا هرست الكاس فايش ي ك ولا ما سيقتش م ي ا ن ولا ما سيقفش م ي ولا كتسكري معراجك ولا كتسعطي معراجك فاضله ولا ك ت خ ر ج معراجك ولا ت خ ر ج معراجك ولا ك ف ت ي ع ر ا ج ك ولا الحبس وفيه الحريه شويه كي تحركوا الناس لا ولا ابغى ش ي و ل خ ب ا ء ه م ع ل ا ولكن بعض العجائز اللي خس... والشيخ سوى... والنود اللي ديرو ديرو اللي يقول لبنتي لا تزوجها ولا تدخل ا ل ى الضرر الذي كان ي أ ص ل ا ل ى الزوج ويحصل على الزوج في أنفس لكنه يمكنك ان تتمكن من التعليم شكرا صغيرة من التعليم فهنا ولكن هذا ف تتمكن من التعليم ا لا و ف ل من ا ا ا ل ت ع ل ي ة هل تريدون ان ت ت ع ل و ا مع ب ن ا ت ك م لا ل ك ن ه ا ك ا ن عروسه والقط كانت متبلوله وكانت تقول انها قط م ك ا ن ت تتعامل مع ابنتها لا ل تريدون ان تقفزوا بها ولكنهم لم ا ر يقفزوا ر بها و ب غ ي ر خير الناس اذا لم يتزوج ويعيش ك و ن ا في هذه المشاكل سيكون رجل ونص ويكون مؤمن وعاقل وصبار وذكي ع ل ا ل أ ن ا ل م ا يتزوج لا ي ق ل ع ل المشاكل أ ص ل ا عندما يتزوج س ي ل لي مشروك و عندما يصبح مشروك ت سيصبح عيد بنزين مئه ف ا م ئ ه شيء واضح و انت تريد ان و م تراحم ن وتعاطف ولما ت س ي د ان ل ز و ج ا تزوجك و لما تزوجك ب ما تقدم كنت ب هي تريد ك ان تزوجك ولكنك تريد ان تزوجك ت قلبتك المرأة تبقى كيف كنت من قبل ماذا تريدين ديال حبك م حب في قلبك لكن عندما تزوج الله تعالى يجعل بينك وبين زوجها و ا ل د و ا ا ل أ م د ي ا ل ك لا تزوج قلبك كامل ف ي ن اين الحب هي مصر في البنكوك لا يوجد شيء في قلبك عندما <تصفيق> ولكنك ثم ا ت ح س بانك تحب مرضك وترحمها ك وتشريعها ت ك ت ب معها وتضحك معها و ت خ ر معها إ ل ى اخره ك ت ق و ل ودات ومسخوط هذه ح ل ا ه لو قلت له ا س ف ر د ي ل ا ت و ش ت ر ا ت ب ش ا ر خليفه على الله خليفتي الله وولدي يود ي الله لك الولد و ل ن لو ت ز و ج ت ن و ل ك ان يحب ر موده و ا ل له لا لا لا ا لا لا لا لا لا لا لا لا ل و ا ل ت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ن ا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ب ا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل ه لا لا ل و لا لا لا ل ي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل لا لا ا ل ليس هذا ه جهل جهل حب امك يبقى هو, هو ولكن من شايف الحقوق ل ه الزوجات انا احبها واشتريتها ما تبقى عايشتني فتسمح ف ونبقى لع ولذلك أمك مدامك تحبك ز و ج وكتحب مك ومك في الأصل. وهذا أن يكون وصك للأولى وقد تعبدوه أمك أمك أكثر أمك ربك تعالى نبغي الأصل أن لأن في الذي الله لا أن إ ل ا إ ي ا ه وبالوالدين إ ح س ا ن ا أ ن ش ك ر لي ولوالديك إ ل ي المصير وقال صلى الله عليه وسلم ل ل ر س و ل الذي ساله من احق الناس بصحابتي يا رسول الله ق ا ل أ م ك قالت امك ق ا ل ثم م ن ق ا ل أ م ك ق ا ل ثم م ن ق ا ل أ ب و ك و ا ل ج ن ة ت ت امك ل أ ا وعند رجل امك نبغي ا ل ج ن ة واللعق والديه ب ش ي النار ومن أ ك ب ر الكبائر ا ش ر ا ك بالله ث ل ا ث ة كما قال ص الله س ل م وعقوق ا ل و ل د ي ن وكان متكئا ثم قام فقال أ ل ا وقول الزور و م ا زال يكررها حتى قلت ليته سكت و لكن ل ل أ م حقوق وللزوجه حقوق الوزن ل ا ن ج يقسم عليه واجبات اكثر صور دباه وامه وزوجته واخوته واخواتته لقدم اما مقرافة العائلة, العائلة. كيف تتعرض لكل حق حقه لربك عليك ونفسك ع ل ي ك ح ق ا ل ل ك عليك ح ق ا ف ع ط ي كل الذي حق ي ح ق ا ا ذ ا زوجتك امك عليك حق ا و ا ب ك عليك حق ه وزوجتك عليك حق واولادك عليك حق ه م و إ خ و ا ن ك واخواتك و ع م ا م ك و ع م ت ك كلهم في البيت كيف ت تتعرض لك العقل أ م و ا ل م ا د ي ة وحتى في القلب ما استطعت ن كان لا خذ سلك على القلب كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم أمليك فلا تلومني لا م ترضيهم كاملين صحيح يمكن ا تكون ذ ك ي وعقل ت ح و ل ان ترضيهم و لكن و ا ل ه ما عارفين حقوقهم وعارفين واجبتهم ا يقولي ل متى اخوك ك يطلبك ما ليس ل ه واختك ت ط ل ب منك ما ليس لك م ا ل ي س ن ا وعمتك وعمك واباك وكلن يريدون ان تكرفسنك على ا ل م ر ة وكتشفت انها م ر ض ل و م كدير والله تعالى أ م ر ك ب أ م ك ا ل إ ح س ا ن إ ل ي ه ا والبر إ ل ي ه ا و إ ل ى أ ب ي ك وقال لك في الزوجه كذلك وعاشرهن و بالمعروف شوف يا أ خ ي و ا ج ب ت ن هنا واجبتني م يجرم هنا شكي من هنا شكي كيف تدير ولكنك ا ج و ت ع د ي تسمع أمك؟ ل ت ا ت ك ط ي ع ان ت و ا ز ك وتعدل ر ب ا هل تستطيع ك و ان تفرد امك والذي لا يخفى تجعل شيئاً ع ي ا ل ه ا تتاخر الزمان وتقول أنا عيني من علمك عين ي حرام وتتوفق عليك بغي ت أ ن ك تسمح ف ي و ت ت ل ق ع طلاقه ثلاثه لانها تتصرف عليك امك ويحاول اعلمها و ي ح ل ت ه ا ويحلمها ويحلمها و ت ر ح م ه ا ا ل د ر ج ة أ ن يمكن ه ا ج ا ه ل ة من لا دين لها ولا أ خ ل ا ق لها تتزوج ة في ر ج ل وتقول له ت ل د خ س ترضم رمشو شعلينا و ت ب ق ى ع ل ج د امامك و تدوز ويحضر امي ه ويحضر يجيب امي ويحضر امي و ر م ي ح ك ر امي ا ط و صعبة و ي ح ة و ش ر ي ة لكن م امي و شنا شدنا ا ا ل ل ر أ م ا النار فهو يصبح المغفاه ويترددون ويتركون ويتركون ن من ل الرجال ويتركون قرصي ويتركون نسيب سلسة ويتركون و تشاهموا ي ب ه م بشكل ت ر ل و ن ل ا و ع ي ش و كل شيء بخير ويعيشون ا ل كل شيء بخير ة ا ل ا ويعيشون بخير ا ا و ا ي ع ي د فضلي كيدي م م و ن بخير ويعيشون الزوج ك بخير ويعيشون ب ب بخير فالامر كله يهزه كله يداوي كله يغزل وكله ينقله شيء مغفل لك ويحبهم و عينيه ا وكلهم ل ا ا ا قال يزوجون ن ا ل ب ر ل خ مئتين ص ح ا ب عامين اصحاب عام اصحاب شهر اصحاب شهرين اصحاب عشرين ث ل اصحاب ث و ثمانين و تسعين مدينه وارتجوا صورهم وارزقوا إ ن ل ل ه و ذو القوه المتين اذ يد امك وابك حقوقهم وعاشروه و خلقوا ج النبي المعروف قلوا وجعل بينكم موده وثمه يقول قصصكم بيننا وبينك احنا وهذه لا تتعبيها ن و ا ل س ل ا م تقول لك بباري قلوا خيركم خيركم, ليه ليه؟ وانا خيركم لي الي و أ ن ا خيركم لي الي يقولوا احنا هم الايدي يفكي ه ا د بينك ب ي ن ي الورق اذا كانوا جوعان امين كانوا عاقلين أ م ر الله و ق ض ا ربك الا تعبدوا إ ل ا إ ي ا ه وبالوالدين إ ح س ا ن ا أ ن اشكر لي و ل و ا ل د ي كل م ر ة وعاشرون ا بالمعروف ف إ ن س ا ك م بمعروف أ و تسلحون باحسان وقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم ل أ ه ل ي و أ ن ا خيركم ل أ ه ل ي وقال استوصوا بالنساء خيرا وقال عليه الصلاه والسلام لا ي ف ر ق مؤمن م ؤ م ن ة إ ن كره منها خلقا رضي منها اخر لا ي م ك ش ا ل م ؤ م ن ي ن و ي ح س ن ش ي ع ن يحسنوا ان ي ح س ب ه ا ان يحسنوا ان يحسنوا ان يحسنوا ان يحسنوا ان يحسنوا ان يحسنوا ان يحسنوا ان يحسنوا ان يحسنوا ان يحسنوا ان ي ح ن و ا ان ي ح س ن ا ان ي ح س ن ا م ق ص ر ي ن و ن ا ف ي ن ا ا ل ع ي و ك ن ا ف ي ن ا ا ل خ ل س ن و ن ا ف ي ن ا ا ل ن ق ص إ ذ و ا ان يحسنوا ان ح س ا ن و ا ان يحسنوا ان ح س ن و ا ان ي ح س ن ا ان ح س ن و ا ان يحسنوا ان يحسنوا وتصبر و إ ن م ا لم ت ز و ج ت ل فهي من تعيش أ ص ل ا إ ذ ن هذا حقوق وحقوق الام و ا ل إ خ و ه لابد من ك ن تتزوج إ ذ ا كنتم مشتركين في د و ر و ا ح د ة و في ع ت ر ه و ا ح د ة أ م ا إ ذ ا ك ا ن مزوجين وكيف ي خ د م ه وما ل ت م ح ل خ د ا م ه م و ظ ف ل ن ا ل ت ي ه ذ وديري ه ذ ا وطيبها ي ذ و س خ ن ي ا ل م وسيقيني ويحوي جيو بيتي وقدمها ولكنها كانت تتكلم مع اخي و ل ك ل ه ا كانت ت ت ا ل م مع اخي ولكنها ه كانت تتكلم مع اخي ولكنها كانت تتكلم م س ا ن ا كذلك الرجل الذي فيه شركاء متشاكس كان كي يقول له هو اكثر من رجل ا ويعطيك من اياه ويعطيك اياه ويعطيك ر س و اياه ل ه أ ويعطيك اياه تغير م و ي ع ت ي و أ ن ا لم ت ز و ج ي و أ ن ا لم ز و ج ت ي و أ ن ك اياه ي و ي ع ل ي شيء و ا ل خ ي بحل ب ح ا ل ك ن ه م ك ا ل و ا ي ح ت د ا و ن ان يكونوا م ل ا ب ق ي ن ا و ي ع ي ر و ي ه ا ويعيرونها ويعيرونها ويعيرونها ويعيرونها ويعيرونها ويعيرونها و اغتسلت ي ع ي ر و ي ه ا و ي ض ي ر و ن ه ا و ب ي ط ي ر و ن ه ا ر و ض ي ع ت ا ل ب ط ا و علاج ل ن ه ا ويعيرونها ويعيرونها و ي ك ي ن و ن ه ا و ي ع ي ر ن ه ا وكانت ب ي تلك ه هو ا ل أ م ي ر توقعت ا ل أ و ا ن ي وكانت تتحدث عنها م ر ة عجوزتها م رجلها ة ر م ر حماها م ر حميتها مرة عمته مرة خالته مرة عمه عم صور واحد يقول ا ل ع الفراش وطلقه بها طلع واحده ا ر ق ا ل له اذهب الى الفراش ل ق ا ل له ا ل ف ر ا ش ق ا ل ل ي ف ر ا ي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 كيف يطلقون البنت من المشاكل والصداع ع و والاولاد ش ه ه ذ ع وتشتد ق خ ا ل ي م لها عمتي الصغيرة وهذه مع البيت ا ا و وهذه ة م ل كسر ا ل ح ة ل ل لا ت ق ل ق ن ا منها ولكنها لا ك تقلقوا منها ولكنها ق لا تقلقوا د منها ع ولكنها لا ت ع هذا ك ل ق و ا م ن ه ك ن يجب ان ت خ ذ و ه بالضبط ولكن يحرك اقبلهم اما اذا كانت بشر ا س ت ح ي ل والذي ي ع ي ش و ا هذه ا ل ح ا ل ة يتق و الله ا بنا ل ن ا س في ج ي ب الناس ل ه في ب ت وكما تدينون تداه اما أصار... كيف يصل الحمد لله الذي يعيشون عيشين العصر والاصاله سيفتلجم ع بالاصاله والمعاصره حافظين على الدين وعصريين و ع ي ي ن بالعقل وعطين ا ل ح ر ي ة في أ د ا ب و ح د و د والاخلاق والاحترام والتعاون والتكافل وعصريين ومتدينين في نفس الوقت لا يؤمن احدكم حتى يحب بني أ خ ي ه ما يحب ه نفسه مسلمين وملتزمين بالدين والراض العايش مع مراتصور الرجل س ي ش م ع مرسول آ خ ر ا ل ك ب ي ر مع ا ل ك ب ي ر ة و ا ل ص غ ي ر ة والخوش كل واحد عرف ا واجباته والاصل في ه ذ ا الاوصه سيكون عندهم دستور ك ت ب ي و ه في ا ل د م حقوق ا ل أ ب ا ء حقوق ا ل أ م ه ا ت حقوق ا ل أ ز و ا ج حقوق الزوجات حقوق ا ل أ و ل ا د واجبات ا ل أ ب ا ء واجبات ا ل أ م ه ا ت واجبات أ ل ز و ا ج واجبات الزوجات واجبات ا ل أ و ل ا د كتبتوا د و س ت ه وقعوا عليهم ولم يكن يعرف ش و ق ع ي ب ص م و ب ص ب ا ع ه صافي ي ت ف ق ن الوليد ا د صافي ي ت ف ق و ا إ خ و ت ف ل ي د صافي ه ت ا ف ق ا ن و الوليد ن ا صافي ل ي ت ص ف ي ا ل إ د ا ر ه و ي ج خ ل ا ل إ د ا ر ة ويجعل ا ل ا ل و ا ل د يطلب ش ي ح ا ج ة ا ل ل ي م ا ل ا د ي ا ل ه ي ت ح س الوليد ي ت ط ل و شيء ماشي دائما ل تقول الاخي اجل و ل قراءه هادي ديالك و ه ا د ديالي وخلاف مع امك اجل وليدها هادي ديال. ديال ديالي هادي الخويا خ و ك م ي د خ ل ك في قليبتك ا في حدودك ه ي اجل ع ا ق ي ل ا ذ ق ر ا ه ا ن ت ما ا ر ت ي ه ش كتجيك هاش نعمك منها هادي ديالك هاديالها ص ي لذلك ا أعطي الاباء ي اذا م والمتحام والتضامن والتكافر إ ل بغوا ا يعيشوا س ع ا د ة مع أ و ل ا د ه م يساعدوا اولادهم على طاعتهم و ا ل ب ر بهم الاحسن اليه هذه سفينة. سفينه في بحر عميق وفيه أ م و ا ج م ت ل ا ط م ة كيف تقود ه ذ ه ا ل س ف ي ن ة أ ي ه ا الزوج إ ل ى شاطئ النجاه وتجمع بين ا ل آ ب ا ء و ا ل ز و ج ة و ا ل إ خ و ة و ا ل أ خ و ا ت و ا ل أ ع م ا م والعمات وتصل الاقارب والقريبات وترضي الله عز وجل ويدخلك ا ل ج ن ة ب إ ذ ن ه تعالى ا ل ل ه مع اصلح حوالنا ج م شملنا امورنا ويسر و ص ل ح حوالنا وازواجنا و ر ي ا ت ن افقهنا دينا وعلمنا ينفعنا ونفعنا ا اللهم ما علم بما في س ن ا و ج د ن ا ه ي ل ا و ل ت المصالح واسلم على وعلى سيدنا آله هاتف رقم صفر اربعه وستون